hürmet alıkom umbatıkum ve bana tukum ve akratukum ve amatukum ve xalatukum ve bana tukum ve bana tukum ve وأخواتكم من الرضاعة وأنما تنسائكم وربائكم اللاتي في حجركم وربائكم اللاتي في حجركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن.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 İnna Allaha kana gafuror